مِنْ اللَّهِ الرَّحْتُ مَعَنِ الرَّحِيمِ وزير زعلان واخرجت زعلان سوء <تصفيق> خبا Thank Oh, yeah, oh, yeah. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات وضحسا الموليات قدح الغيرات صدقا فاسر نبينا قد نبينا مَنْ يَرْحَمْ نَرْحَمْهُ وَلَا يَرْحَمْ يَرْحَمْهُ الموليات قد حفى المضير Oh, <laughs> Hoer in افلا يعلم اله عشر ما في القبول وحصل ما في الصدور ان ربهم به القارية من القارية وما أتوك من القارية dan was je nu naar de Sophie Go <laughs> What?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 كذل ذا سوف فتم لهم نفس ما سوف فتم كذا دعوته لهن علم اليقين لترون الجحيم ثم ترون ثم على جسال من رَبِّكَ الرحمن الرحيم عَلَى الْعَرْشِ مَلِكًا في اللَّهَ لَهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Waarom zou ik het zo الرحمن الرحيم ويل لكل همزه الومزه الذي جمع ماذا وعزده يحشر يَلُّهُ لَا لَيُنْزَمَنَّ فِي الْحُطَامَةِ وَمَا أَقَرَى كَمَا حُطَامَتُنَا هُمُ اللَّهِ الْمُقَلَةُ الْمُقَلَةُ انها عليه المحصله في اعمد الله الرحمن الرحيم هل أنت وكيف فعل ربك لأصحاب العثير ايي نيجي وكاني في تصب الليل واو سبع علني في يوم ZANG EN bye gonna Yeah.